بوك تو ساسدك ناو تسعة وستون تسعة فولي يحتاج يريد يحتاج يريد ميبزونس ليتون احتاج لسرير احتاج لسرير ميوالس دورني اريد ان انام اريد ان انام شو استاس ليتو هل يوجد هنا سرير هل يوجد هنا سرير لي بيزا ناس لامبا احتاج الى مصباح أحتاج إلى مصباح. ميبلس لاجي. أريد أن أقرأ. أريد أن أقرأ. شو أستسلم باجتيء؟ هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ لبزناس تلفونا. أحتاج إلى تلفون. أحتاج إلى تلفون. مي بولس تلفوني. أريد أن أتصل بالtelephone. أريد أن أتصل بالtelephone. شو أستاس تلفونك تيا؟ هل يوجد هنا تلفون؟ هل يوجد هنا تلفون؟ مي بزنس فتيلن. احتاج لكاميرا احتاج لكاميرا بيڤلاس فوتي اريد ان اصور اريد ان اصور شو استاس فوتي هل توجد هنا كاميرا هل توجد هنا كاميرا ني بيزناس كومبوتيلون احتاج لكمبيوتر تاج لي كمبيوتر ني بولاس ساندي ريد اريد ان ارسل ايميل اريد ان ارسل إيميل. شو كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر احتاج لقلم حبر جاف أحتاج لقلم حبر جاف أريد أن اريد ان اكتب شيئا اكتب شيئا هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف